أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم <تصفيق> إن الله فالق الحب والمعين يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ <تصفيق> فكون فالق الاصباح وجعل الليل سكنه والشمس والقمر حسبا ذلك تقدير العزيز العليم ف one more. أو بها في ظلمات البل والبحر قد فصلنا الآيات من قوم يعلم. Fuck! بها في ظلمات البل والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون لكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع قد فصل قُلْ مَا لقومي قَدْ فَأَمْسَ قُلْنَا الْآيَاتِ لقوم يفقهون قَوْمِي قَدْ فصلنا الآيات ناظرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النقل من طلع وَ النخل من طلعها قن وندايا طو وجنان وجنات من أعمد النادي <تصفيق> والزيد وعن <تصفيق> Oh, my ان قن كل شيء وهو بكل شيء عليم Love قُلْ مَنْ هُوَ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرحمن الرحيم فالقرآن ينادي للتي هي انقوام ويبشرون مني ويوبش يُلُمُ مِيْنَ الَّذِيْنَ يَعْمَلُوْنَ الصَّالِحَاتِ أَمَّا هُمْ أَجْرًا كَثِيْرًا وَأَنَّ لَن يَنَالُوا مِنَ الْجَنَّةِ أَحَدًا مَّالَهُم عَذَابٌ أَلِيمٌ وَيَدْعُونَ عذابا Let's وان كتابك اقرأ كتابك ولق من اهتدى فانما يهتدي لنفسه ومن ضل فانما فحق عليها القول فدم tang